خزائن الرحمن تقدم فتاة الحاج. يقول السائل لربما أمر من على الميقات وأنا في الطائرة فهل لي أن أحرم من المطار أو من بيتي؟ هذه مسألة يعني كثير السؤال عنها وهي مسألة عزيزة هو الآن هل يحرم قبل الميقات له أم ليس له بعض العلماء حذر من ذلك وقال أن رى نفسك فعلت شيئا لم يفعله رسول أنت مش أتقى من رسول الله فالسنة أن تفعل ما فعل النبي من المقات وهذا قول مالك ليس بالهين وإن كان فقهيا إن أحرم من قبل المقاط جاز وأحرام يصح لكن نقول السنة أتبع والسنة ألزم وكلما تسايت يعني اختدت بالنبي تأسد بالنبي فعلت مثل ما يفعل النبي فأنت في أرفع المنازل عند الله وما أتاكم الرسول فخذوه واناكم عنه فانتهوا طب يقول أنا في الطائرة بس سأفعل أقول لك اغتسل في البيت ولبس الأحرام الرداء والإزار تلبس الأحرام دون أن تنوي يبقى أنت فعلت أمرين بقي لك الثالث حتى تدخل في النصر اغتسلت سنة مستحبة للإحرام لبست الإزار والرداء وأنت في المطار بعد ما تركب الطائرة ولله الحمد والمن قبل الميقات بيقول لك نحن الآن على مقروبة من الميقات وعند المرور فوق الميقات يقول لك نحن الآن فوق الميقات فأنت تنتظر حتى يقول لك بقي دقائق عشر مساء على أو خمس دقائق على المقاط وأنت استحضر وأنت قد اغتسلت وتطيبت على السنة ولبست الإحرام لكن بقي لك اذكر تذكر ولا تنسى بقي لك أن تقول لبيك اللهم بحج يعني تلبي فإذا قال بقي على المقاط عشر دقائق أنت تزن الأمر بالساعة إن خفت أن تنسى أو يأتيك عارض فلبي لبي حتى لا تأتي المفسادة بانه يمر ولا تكون قد لبيت أو إن كنت ضابطا وأنت منتبه سيقول لك عندما يمر على المقاط نحن الآن على المقاط فتقول هنا تقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج لبيك الله بحج إن كنت مفردا لبيك الله بعمرة قارنا بها بالحج لبيك الله بعمرة حجة قارنا تلبي بالنسك الذي أنت ذاهب إلى البيت الحرام لتؤديه فتلبي عند الميقات اذا وانت مسافر تغتسل تلبس الاحرام لا تلبي لا تنسى تلبي عندما يقول لك في الطائرة انت على الميقات